إن الحمد لله تعالى نحمده ونستغنه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشعر أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق طقاته ولا تموتوا إلا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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبوأت من الجنة من نزلنا في الحديث الثاني في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى ووصلنا في المرة الماضية إلى المرتبة الثالثة في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال له ما الإحسان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فتوقفت عند هذا المعنى في المرة الماضية أو في كلامي الذي مضى لبيان ذلك اليوم إن شاء الله تعالى بتفصيل أوضح فالإحسان ضد الإساءة الإحسان ضد الإثاءة وهو كما عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه وراك ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في من يده وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هنا ركنان فالاصل في عبادة الله تفارك تعالى ان تكون هذه العبادة مجتملة على امرين لا ثالث لهما الحب والذل التي تعرف الرغبة والرهبة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لها رهبا ورهبا فالله تبارك وتعالى جعل العبادة العبادة على أو قائمة على قائمة على ركنين قائمة على ركنين المحبة والتعظم فإذا جمعت المحبة والتعظيم وأخلصت العبادة لله تبارك وتعالى فتصل بذلك لمرتبة الإحسان لذلك معناه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. فإنك في عبادتك لله تبارك وتعالى تعبده عبادة صحيحة خالصة له تبارك وتعالى وكأنك تراه تشاهده وتعتقد ذلك وأيضا في نفس الوقت تجزم بذلك تعبد الله كأنك تراه تبارك وتعالى لأن هنا الرؤيا بخلاف السماع وبخلاف الأمور التي يحدث بها فالرؤية تجعل هناك رغبة او هناك راهبة في الوصول الى هذا الشيء فلو انت اعتقدت اعتقادا جازما بانك ترى الله تبارك وتعالى، فهذا يبعث عليك انك تنقاد اليه تبارك وهذا يجعلك ايضا ان تحسن في عبادتك لانك تراه تبارك وتعالى فاذا اعتقدت هذا الاعتقاد ثم ايقنت انك لا ترى الله تبارك وتعالى ولكن ترى اياته ومخلوقاته التي هي دليل عليه وآية على وجوده فهنا امر آخر لا يقل من هذه الاهمية وهو أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك ويراك ورؤية الله تبارك وتعالى لك أعظم وفيها أمر غير رؤيتك أو رؤيتك أنت لله تبارك وتعالى لأنه الله تبارك وتعالى عندما ينبه إليك فأنت تقوم بعمل أم على غير العادة على غير العادة كمثال إذا أنت أو المرائي وال الذي يسمع بنفسه أو غير ذلك مثلا رجل يدخل في الصلاة فربما أحسن صلاته لأنه يعتقد أن هناك رجل يراه فوحسن في صلاته فاعتقادك بأن الله تبارك وتعالى يراك فهذا يجعلك تخلص العمل يجعلك تنقاب إليه يجعلك تفعل المأمورات يجعلك تجتنب المحذورات فلذلك كانت مرتبة عالية هذه المرتبة وجعلت ركنا واحدا وليست أركان لأنها تقوم على أنك تخلص العمل وتنتهج نهجا على أحد أمرين المحبة والتعظيم مع الذل لله تبارك وتعالى إذن الرغبة والرهبة من الأمور المهمة التي بها يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه المرتبة وهي كما قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان غاية حبه أن تكون العبادة لله تبارك وتعالى في أعلى المحبة أو في أعلى درجات المحبة مع الذل لله تبارك وتعالى فإذا انتفى احد الركنين فلم تصبح او لا تكون عبادة لا تكون لا تكون عبادة وهذا كما قلت من الامور التي بينها الشرع لنا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه في أمورهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك حتى هناك أثر عن الثبيت رحمه الله قال توبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسهم توبة لمن استوحش من الناس وكان الله جليسهم فهذا أيضا يدخل تحت الإحسان وهو أعلى نقامات العبادة أعلى نقامات العبادة فإن لن تكن تراه فإنه يراك فإنه يراك لذلك الإيمان ينذرد تحت الإحسان فالإحسان أعلى درجة من الإيمان فإذا لو نظرنا إلى الإيمان بأنه قول اللسان وعمل الجوارح واتق فهذا ينطبق على الإحسان لأنه أعلى درجة أو أعلى مرتبة فإذا الإحسان يجتمل أيضا على هذه أمور الثلاثة فكل محسن مؤمن كما تكلمنا في المهورة الماضية وقلنا كل مؤمن مسلم ولا عكس فكلها درجات فوق بعضها البعض فوق بعضها البعض وعبادة الإنسان لربه تبارك وتعالى عبادة شوق وطلب العبد يطلب من الله تبارك وتعالى الذي ينفعه والذي يتشوق إليه والذي يريده ويكون ذلك اما ب طلب دخول الجنه او رؤيه رؤيه الله تبارك وتعالى هو افضل ولا اعلى نعمه في الجنه واعظم نعمه في الجنه رؤيه الله تبارك وتعالى فالعبد يطلب الله تبارك وتعالى أترحم والإفرام وغير ذلك من الأمور فأقلب من الله تبارك وتعالى في عبابتهم فلذلك لو أنك تعتقد أن الله تبارك وتعالى وراك فستفعل ما يكون في ذلك حتى تحصل, تحصل على مرادك حتى تحصل على مرادك فيقول في الحديث فإن لم تكن تراه فإنه يارك فإنه يارك ثم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو قال جبريل عليه السلام قال فأخبرني عن الساعة فأخبرني عن الساعة قال من نسكول عنها بأعلى من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أنت تلد الأمة ربتها وأن تات العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فهذه الأمور التي تدخل في الأمور الغيبية نحن اكثر هذا الكلام كله تحدث عن الغيب. الإيمان بالله غيب. الإيمان بالملائكة وهم غيب. الإيمان بالأنبياء وهم غيب لنا. الإيمان بالكتب السابقة وهي غيب. الإيمان باليوم الآخر وهو غيب. الإيمان بالقدر وهو أيضا غيب. الإيمان بهذه الأمور التي يعتقد فيها القلب أو يكون للقلب فيها نصيب كلها غيبيات ثم دخل بعد ذلك في شيء من هذا الإيمان وهو علامات الساعة وأشراط الساعة فسأل جبريل عليه السلام عن الساعة للنبي صلى الله عليه وسلم السؤال موجه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة وهنا سنخرج بفوائد بفوائد كثيرة جدا من هذا الكلام او هذا السؤال الذي سأله جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حول الساعة وهذا بريد على ان هذا أمر الغيبي لا يعلمه إلا الله لا يعلمه إلا الله وفيه رد على الجالين والمنجمين والعرافين وغير ذلك من هؤلاء المبتدع فجبوب عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أخبرني عن الساعة انا لا اعلم عنها شيء فكل ما عندك من علم عن الساعة والساعة يطلق على يوم القيام ولها اسماء كثيرة يوم القيامة لها اسماء كثيرة منها الصخة والطامة ولوم الاسر و. الساعة منها هنا واسمها يوم الدين نعم لها اسمهم كثيرة لكن هنا قال جبريب عليه السلام اخبرني عن الساعة لينظر نعم, نعم. لينظر او لينبث على امر مهم وهو الوقت وهو الوقت الوقت الذي فيه سيكون هذا الامر فلذلك جاء بالساعة فقال اخبرني عن الساعة وهذا اللفظ في كثير من اي القرآن من كلام الله تبارك وتعالى لذلك الله تبارك وتعالى يختص بمعرفة هذا الامر من جملة خمسة أمور ذكرها الله تبارك وتعالى في آخر سورة البقنان وذكر بلد الساعة كما قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة ويمزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرحام ربين تموت الله عليم صبي تبقى هنا تبارك وتعالى ان هذه الامر الصمس لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى ولا يطلع احدا عليها ولا حتى جبريل وهو اقرب الملائكة ولا حتى الله عليه واله وسلم وهو اشرف الخلق فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ميعاد الساعة في صوت ان شاء الله طيب الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الميعاد ولكن كما سيأتي في الكلام سيدكر الاشراط وسيدكر العلامات التي اذا ظهرت نعرف ان هذا هو وقت الساعة او المبشرات او قرب الساعة او تبارك وتعالى قال يسألونك عن الساعة ايام موساها كل ما نعِلها عند ال... عند ربي لا يجلبها لوقتها إلا هو. فقولت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا تأتيكم إلا بعثة. لا تأتيكم إلا بعثة. الله تبارك وتعالى جعل الساعة بعثة. تأتي فجأة. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى لأنه لو أطلع عليها الناس وأخبرهم بمعادها لتكلا الناس وما كان هناك فعل للخير أو أي شيء ولا ذاب الفساد حتى يأتي قرب هذه الساعة فكل إنسان يعود إلى ربه في هذا الوقت لذلك الله تبارك على أخفها وجعلها غيب ليجعل هناك غياب وأقرب فمن عمل في الدنيا عملا صالحا يجاز به ومن عمل في الدنيا عملا سيئا يجاز به في الآخرة فهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته بنا رحمته بنا فقال الله عليه وسلم من مسؤول عن هذه أعلم من السائلين، فبينا فأن الله تبارك وتعالى ما أطلع أحد قط على وقت الساعة فهو أمر مخصوص في علم الله تبارك وتعالى لا ينبغي لأحد أن يعلمه ويظهر بعض الذين ليس لهم قول ويحددون أهمارا للأرض يقولون بعد مثلا اكثر من دبع السنوات او يبردون رقما معينا ويقولوا بعدها ستنتهي الارض وستقوم الساعة كما يفعل في المختبرات الامريكية وغيرها لكن الله تبارك وتعالى اعلمنا ببعض الامور التي نستطيع ان نتعرف على قرب الساعة فقط أن العلم فقد نفى الله تبارك وتعالى العلم عن أي أحد يعلم ذلك الأمر وحتى النبي لو الله, الله تبارك وتعالى لو أراد أن يؤلم أحد بذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى وهذا دليل على أن النبي بشر وما يعلم الغيب إلا ما قد أخبره الله تعالى به والجن ايضا لا يعلمون الغيب والدليل من القرآن كما قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما لهم على موته انه الارض تأكل من سأته فلما خر تغينت الجن ان لو كان يعلمون الغيب نعم ما لبثوا في العذاب المهين فكل هذه اذلة وغيرها من الاذلة المذكورة في القرآن والسنة على ان الغيب لا يعلمه الا الله وربما يكلي احد على بعض الشيء من هذه الامور لحكمة عنده تبارك وتعالى فهنا أعلمنا الله تبارك وتعالى بأشراط الساعة وقسمها أهل العلم كما سنذكر بعد قليل إلى علامات صبرى وعلامات كبرى علامات ظهرت وعلامات تتجدد, تتجدد وعلامات كبرى إذا ظهرت فبدأ هذا اليوم فكل هذا من أخبرنا الله تبارك وتعالى به أخبرنا الله تبارك وتعالى به وجاء عند أحمد في مسنده أنه قال وعيضا جاء عند البخاري والذو للبخاري علي بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وهي خواتيم سورة لقمان خواتيم سورة لقمان فقال صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها بأعلم من السائل الآن فهمنا هذه المسألة جيدا وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة من خالف في ذلك فقد خالف السنة وخالف منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال جبريل عليه السلام فأخبرني عن أماراتها فأخبرني عن أماراتها والأمارة هي العلامة أو الدليل الذي يكون فيه أعرف أن هذا هو اليوم أن لا ويكون الاقتراب فيه من المعلوم لدينا فجاءت رواية عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أو قال سأحدثك عن أشراتها سأحدثك عن أشراتها أي علاماتها وأهل العلم قسموا الساعة إلى علامات صغرى وعلامات كبرى علامات صغرى وعلامات كبرى العلامات الصغرى من قسمة إلى قسمين علامات ظهرت وعلامات متجددة, وعلامات متجددة. يعني قد تظهر اليوم أن تظهر غدا أو تتجدد في الظهور وعلامات كبرى التي إذا ظهرت بدأ هذا اليوم بدأ هذا اليوم وذكر من هذه العلامات علامات صغرى فقال أنتلب أن أن أن الأمة ربتها أنتلب الأمة ربتها أني المراد هنا كما فصل في ذلك أهل الليل قالوا أن المراد بالأمة هنا أنها تلد ربتها أي سيدتها أي سيدتها وهذه إشارة كما قال الإمام ابن رجب في شرحه إلى فتح البلاد إشارة إلى فتح البلاد وكثرة الفتوحات و استرقاق غير المسلمين أي جلب الرقيق فتكثر الثراء، ويكثر أولادهن فتكون الأم هنا رقيقة لسيدها رقيقة لسيدها فهذا المراد من أن طلد الأمة ربتها هذا على قولي كثير من اهل العلم وهذه كما قلنا علامة ظهرت فعلا بسبب الفتوحات انتشرت وجاءت الشمال والجنوب والشرق والغرب فكان هناك كثير من الرقيق لدى المسلمين وكان الأم تلد سيدها الأم تلد الولد فيصبح سيدا فيصبح سيدا وهناك كلام لأهل العلم فيه مسألة أو هذه فقه هذه مسألة لا نحتاج إليه الآن ولكن الشاهد من هذا أن هذه علامة قد ظهرت ودل النبي صلى الله عليه وسلم عليها بأنها ستحدث لأنها ستحدث من دعه وهذه علامة من علامات الساعة ومن أشراتها ثم قال وذكر العلامة الأخرى بعد ان قال ان تلد الامد ربتها وان ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان والمراض هنا بالعالة او بالعالة كما قال ان ترى الحفاة العرات العالة اي الفقراء <تصفيق> اي الفقراء فكما جاء في حديث عمر انا مراد منهم المراد منهم اسافل الناس او اسافل الناس اسافل الناس يصبحون رؤساء وكبارا واصحاب اموال وعبهة ويتباهون بطول البنيان والزخارف وادقانها وغير ذلك فهذه ايضا بليل وكيفر في ذلك انك في كل بلد الان تجد المباني العالية جدا التي تصل الى السحاب حتى يقولون ناطحة سحاب ناطحة سحاب فهذه من علامات الساعة وأيضا هو يقول صلى الله عليه وسلم انترى الحفاة العرات العالة أي فقراء الذين لا يجدون ملابا ولا مسكنا ولا ملابس ولا شيئا من ذلك شو من ذلك ايضا قال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فالرعاء هنا اي الذين يرعوا الغنم يرعوا الغنم او رعاه بالمعنى العام فيتطاولون في البناء حتى يكون الأمر فيه بغير العادة بغير العادة في صوت يا ان شاء الله فلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ترى الحفات الأوراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فذل بذلك أن هذا أيضا سيحدث وهذا من علامات الساعة التي إذا ظهرت فنترقب وقوع الساعة نترقب وقوع. السع وهذه العلامتين ابهتين العلامتين ظهرت ومعظم العلامات الصغرى وهناك علامات تظهر وعلامات تتجدد وما بقي إلا الكبرى والله مستعان و الله سلامه و نسال الله ان يرينا هذا الحمد لله الذين القيامة تقوم على شراء الخلق الحمد لله رب العالمين فقال بعد ذلك رحمه الله ورحمه الله قال فمضى ثلابثه ماليه قال فمضى ثلابثه ماليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فمضى اي ذهب جبريل عليه السلام وما كانوا يعرفون انه جبريل فقوله مضى بعض اهل العلم قالوا مضى فلبثنا او لبثوا ثلاثة ايام بعض اهل العلم قال ثلاثة ايام وبعضهم قال في حينها ولكن الراجئ ثلاثة أيام سأل أو وجيبة على عمر على هذا الموقف فقال فمضى أي عليه السلام نعم إن كانت هناك رواية أخرى ما في بأس إن شاء الله نضعها حينها فلما مضى جبريل عليه السلام ولبثوا في ذلك سواء كان ثلاثة أيام أو في وقتها أو هناك رواية أخرى فقال يا عمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يا عمر أتدري من السائل وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يعلم أصحابه كل شيء وأن يجعلهم, يجعلهم في حيرة من أمرهم وكان يجيبهم بائما ويجري ما يجول في خاطره إذا نظر إليهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون من أصحابه أقرب ما يكون من أصحابه لذلك لما قال إذن عمر قد الله عنه لأنه هذا الحديث كما قلنا أم السلمات كما قال أهل العلم ومنه تعلم الصحابة الذين كانوا جلوسا ومن نقل عليهم هذا الحديث أمر الدين كله أمر الدين كله فلما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة ويجيب السائل ويكون الأمر فيه بالتصديق فالصحابة يتعجبون فلا بد أن يكون هناك جواب على ذلك حتى لا يكون هناك أمر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر أتبر من السائل قلت أي عمر رضي الله عنه الله ورسوله أعلم لهذا كان مرض الصحابة كلهم رضي الله عنهم أجمعين وهذا يسال الله السلام لا نجده الآن الا ما رحم ربي لو تقول له اتدري هذه المسألة يقول كيد وكيد اما الصحابة ربما ظهرين لذا سئلوا عن المسألة ولو فيها حتى شك فيها ولو من بعيد يقولون الله ورسوله اعلم ان مربهم الى الله والرسول في وقته يعلم واركا لذلك اختلف أهل العلم هل نقول الآن في مسألة الله ورسوله أعلم أم نقول الله أعلم هذه المسألة عليها خلاف ولكن الراجح ومنهج أهل السنة والجماعة أن الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم كانوا يسألون على شيء أو عن شيء يقولون الله ورسوله أعلم لأنه كان معاصرا لهم وحاضرا لهم أما نحن الآن فإذا سئلنا عن مسألة معاصرة لنا وحاضرة فالله تبارك تعالى أعلم أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات ولا يعلم عن أخبارنا شيء لأنه جاء في الأحاديث التي وردت عندما يسأل عن أمته التخفيف يقال له أنت ما تعرف ما تدري ما أحدثه بعدك يقول بعدا بعدا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما نحن نفعله الآن فلذلك عندما نسأل عن مسألة نقول الله أعلم أما هناك قول يبقى كانت مسألة دينية أي مسألة في الكتاب والسنة وسئلت أو سئلت فيها فقولك الله ورسوله أعلم جائز لأنك تعز القول إلى الذي نقل إليك السنة هو النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذا عن مثلا عن هل النية تجزئ عن العمل مثلا أو غير قولك وقلت الله ورسوله أعلم فهذا صححه أهل العلم أو بعض من أهل العلم لأنه عزم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ما قد نقله إلينا وهو كان أعلم به لأنه دينه أما الأمر المعاصر والفقه المعاصر في مسألة معاصرة فالنبي صلى الله عليه لا يدري عنها شيء كما في حكم السجارة او في حكم الامور التي ظهرت في العصور المتأخرة او العصور هذه العصور فالحكم فيها يكون باستبلال او بالقياس او بالمصالح المفصلة عند الفقهاء فيقول في فيها الكلام فالقول فيها بقول الله اعلم أولى من غيره والله أعلم لصبتي أخوة إن شاء الله الفكرة فالأصل أن نقول الله أعلم وذلك كما قال الملائكة أو قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فارجع العلم كله لله ارجع العلم كله لله وهذا هو الأصل في ذلك إن شاء الله تعالى لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أثبت من السائل أي السائل عن هذه الأمور التي قد أثت قلت الله ورسوله أعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أم رضي لكم إذن جاوبه هنا الاجابة جاءت هذا جبريل عليه السلام تمثل في في سورة بشر رجل شريد باسترق سواد الشعر لا يرى عليه اخر السفر ولا يعرفه منه احد وهذا في جواز ان الملائكة تتمثل في صور اخرى غير صورها الاصلية فربما تتمثل فيه نعم هناك روايات اخرى كثيرة لهذا الحديث كما عند الدماجة واحمد محمد و ابي باون يعني غير ابن عمر ف احنا اذا جبريل اتباكن ان الملائكة يمكن لها ان تظهر في غير خلقاتها كما ظهر جبريل عليه السلام في صورة بشر و مرة كسلصلة الجرس ومرة أو مرتين ظهر ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في صورته الحقيقية وهذا من منهج أهل سنة الجماعة أن نؤمن بالملائكة جملة وبأنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى ويفعلون ما يؤمرون يفعلون ما يؤمرون فهذا جبريل آتاكم بهذه الصفة ليعلمكم ليعلمكم أمر دينكم وهذا هذا نخرج به من فوائد هذا الحديث أن العلم بال آ... بالعمل بال... العلم بالعمل أقرب إلى الفهم من العلم فقط ما هذا المعنى أو ما هذا الكلام أني لو طبقت أمانكم أمر معينا اقرب الى الفهم والى الوصول من انني اتكلم بكلام نظري فقط ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم اصحابه الوضوء كان يتوبأ امامهم ولما كان يعدمهم الصلاة كان يصلي امامهم والحج كان يحج. حجه وينظرون ينظرون اليه ويقولون خذوا عنا مناسككم ويقول صل كما رايتنا نصلي وفي الاحاديث الكثيرة التي وردت عن الصحابة بصفة وليؤي بنس صلى الله عليه وسلم يقولون من من توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من, من توضأ نحو وضوء هذا ثم فالما صلى رضي الله عنه حدث هنا نفسه رفر الله لهم ما تقدم ذنبه فهذه كلها دليل على أن الحديث عظيم ويشمل أمور من الدين كثيرة جدا ولو أفردنا له محاضرات كثيرة لكان المقام نحن لنا هذه المحاضرة الثالثة او انها اظنها في هذا الحديث اظن ان هذه المحاضره الثالثه في هذا الحديث فقط ولو او ولولا اظن ان الاخوه او المحاضرات ستطول لا اطيل الكلام ولا جئت ب قرائنها نصوص وكلام اهل يزين هذا الحديث يزين هذا الحديث ويثبته في العقول والصبور والقلوب ولكن حتى نحصل على نعم حتى نحصل على الفائدة من هذا الكتاب هو كتاب بسيط صغير في الحجم 42 حديثا فإن شاء الله تعالى يعني نأتي به أي نأتي من هذا الحديث بما نخرج به من فوائد طيبة مباركة لعل الله تبارك وتعالى ينفعنا بها زيما ان شاء الله تعالى فيقول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل آتاكم يعلمكم أمر دينكم ف جبريل جاء ليعلم الصدين والصحابة ينقلون هذا عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بعده من الأمة أين فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم على ربه حق البلاد وبلغ عنه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه فالحمد لله رب العالمين بهذا يكون يكون الحديث امتهى ان شاء الله تعالى شرحه وسنتكلم ان شاء الله تعالى باستفاده ما شرحنا الاسلام ركن الاسلام في الحديث ما شرحناه عزونا القول الى الحديث الثالث الذي هو عن عبد الله بن عمر انه دنيا الاسلام على خمس لانه مفرد وحده في أركان الإسلام فإن على الله تعالى يعني ربما يأخذ بنا محاضر فيه أيضا في بيان أركان الإسلام الشهادتين وإقامتها وحكم من تركها وإيضا الزكاة والحج والصوم وما يدور على ذلك من كلام إن شاء الله تعالى أه كل اتفقنا على أن يحفظ شيء من هذا التعلم الهما باء منه أو الحفظ منه ويقرأ إن شاء الله تعالى هنا حتى يشجع الإخوة إن شاء الله تعالى على حفظ هذا الكتاب لأنه كتاب يبدأ به في طلب العلم وهو بسيط صغير الحجم كبير قيمة في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا يغنين عن غيره كثير حتى لما ذكرنا قولة أبي داوود رضي الله عنه أو لما ذكر أبي داوود السجستاني صاحب السنة رحمه الله لما تكلم قال نظرت في الأحاديث وإذا هي مدارها على أربعين ألف حديث فانتقيت منها ما ادخلت الاتتاب هذا ما يقرب من الأربعة آلاف حديث فانتقيت منها ما ينفع به المسلم نفسه فإذا هي بأربعة أحاديث وذكر منها حديث إمام العمل بالميات وحديث آآ آآ من حسس لم تركه مالا وحديث أمينا عائشة رضي الله عنها آآ آآ من عمل عمل ليس عليه أمور المفرس أحاديث معلومة من بشير الحلال بين والحرم بين وهناك روايات وضع مكان من حس إسلام المرء ترك وضع مكانهم حديث إن خلق حديث في بطن المولود أربعين يوما فيعني قال هذه الأحاديث يدور عليها الكلام وسنتكلم شوف على في حينه في الأحاديث التي ورب ضاحثها في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى وبيان ضعفها واسانيده ان شاء الله تعالى كما نفعل دائما بينا اسانيد الحديث الاول انما الاول بالمدنيات وبينا درجته وايضا بينا طرق الحديث الاخر الثاني وهكذا حتى نجمع بين الفقه والحديث وهو الاصل عند اهل, الح... أهل العلم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان الحديث والفقه والفقه إلا حديث من مصطفى فهو ما يخرج منه حتى قيل في الفقه أنه معرفة الأحكام الشرعية المستنبضة من أدلاتها التفصيلية فهو يخرج من الحديث بدون الحديث لا يكون فقه بدون الحديث لا يكون فقه لذلك ضعف أصحاب مذهب الرأي ضعفة بسبب أنهم كانوا يأخذون بالرأي والأصل هو الحديث لما ذهب ابن الشافعي رحمه الله الى بغداد ونظر تلاميذ واصحاب الامام ابي حنيفة غلبهم السنه وتعجبوا واتبعوه ما وسعهم الا ان انقادوا له واتبعوه في مدحهم دي بانه جاء بالسنه انه جاء بالسنه الموضوعه المستق طيب احد سيقرأ ان شاء الله تعالى هذا الحديث او الذي قبله او الذي عنده شوء من الحفظ ان شاء الله سيقرأ ما تيسر ام اليوم الهما فترة الله نستعم احد معان ان شاء الله يونس اخي يونس ان شاء الله تعالى تقرأ بارك الله فيك أخر حبيب طيب معك الله تبارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخنا الكريم بارك الله فيك جزاك الله خيرا على طريقة شرحك لمتني الأربعين نومي بارك الله فيك شيخنا الحبيب جزاك الله خير على هذا الشيخ والله لقد استفدنا منك أشياء ما كنا نعرفها جزاك الله خير طيب أنا سأ... جزاك الله خير بارك الله فيك طيب أنا سأستظهر إن شاء الله استظهارا الحديث من أول إلى آخر إن شاء الله عز وجل أنا تقريبا هذه أول حصه أحضر بالكامل الكامل إن شاء الله لكن إن شاء الله أتمنى أن يساعدني الوقت حتى أقبل معك المتن إن شاء الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحل جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر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 وتؤمن بالقدر خيره وشره قال أخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أنت لدى الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشائية طاونون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم, ثم قال يا عمر ثم انطلق فلبسنا مارية ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسول ثم انطلق فلبست يعني عمر ثم انطلق فلبست مارية ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسول هو, هو أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذاك روايتين صحيح ما أدرى ما حقت أنا يعني ثم انطلق فلبسنا يعني الصحابة هذا يرجع إلى الصحابة فلبسته يرجع إلى عمر رضي الله عنه راوي الحديث أليس كذلك شيخنا الكريم؟ أليس كذلك آه. طيب ثم انطلق فلبسنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من سائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم رواه مسلم الظاهر إذن الله خير ومباركة فيك لكم الناقض شيخنا الحديث السلام عليكم طيب بارك الله فيكم أنا جئت أكتبها بسيب فتسرعت في المرة الثانية وكتبتها بسيب فالمعذر بارك الله فيكم فرواية سبعة لبس عملية ولبس ثملية وهناك رواية قال لي يا عمر وهناك رواية قال يا عمر بدون ذكر لي لانه جاءت رواية مفردة للإمام عمر رضي الله عنه وجاءت رواية جمعا للصحابة رضي الله عنهم هذا الاختلاف في الرواية التي جاءت في الثلاثة أيام أم في حينها وهذا يعني له كلام في ابنه فتح الباري وخجره من الكتب بارك الله فيك اخي الحبيب وهذا استبهار طيب وجيب نفعله بك وحافظ عليك ذاكرتك وسلام عليك الفهم والحب والحل. طيب اخذ احد اخر ان شاء الله له قراء. طيب أخي زهير تريد؟ طيب ماك الله يبارك لكم. طيب انا ما أعرف تين الصوت ولا طيب اللي يريد القراء ان شاء الله ترا يكتب سبعة. الله يبارك لك طيب ما في ابث ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى سيكون الامر ان المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى في الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول بني الإسلام على خمس شهد سعى الله إله الله وأن محمد رسول الله أي هناك رواية أن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيقاء الذكاة وحج البيت وصوم رمضان فبدأ بالحج قبل الصوم سنذكر ذلك الشهر و تعالى في حينه فلو احد بدأ مراجع قبل الدرس يراجع وسنستفيد في الكلام فيه لاننا تركنا الكلام حول هذا الركن او هذه المرتبة الاسلام في حديث امر لاستفادة القول فيه هنا وبين ان شاء الله تعالى اقوال اهل العلم فيه من ترك الصلاة او الزكاة او الصوم وما درجات ذلك هل يتساوى من ترك الصلاة مع من يترك الزكاة وغير ذلك وقتال في حروب الربة هل كان للزكاة او للخروج من الاسلام اي ربة من ارتد فان شاء الله سيكون الكلام في هذا الامر وهذا ما يكون فيك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالجمع الكلم كما أخبر هو بذلك كما عند مسلمين رحمه الله تبارك وتعالى وهذا يفيد ان السنة مفسرة وموضحة للقرآن العظيم وهم مجتمعان لا يتفرقان فمن فرق هنا فقد ابتدع. وفرق في دين الله تبارك وتعالى لا ينفصلان أبدا وهما على طريق واحد فنسل الله أن يجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والذين يجعلون ذلك منهجهم في الحياة ونجعلنا من المخلصين المخلصين في دينه تبارك وتعالى مارك الله شاء الله تعالى موعدنا في المرض القادمة الحمد لله رب العالمين سبحانه كلهم وبحمدك أشهر الله إذا حب عنده أستغرق وأتب عليك لما بارك محمد نبينا وعلى آله وصحبه وسلم أتم التسليم والحمد لله رب العالمين ياكم جميعاً، أبارك فيكم، والسلام عليكم، ورحمة الله وبركاته.